بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشكرون ما أنت بنعمة ربك بنجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 أما من الشاذين، من علّ الطير معذّ الناسين، أو كلّ بعد ذلك زلّي، إن كان ذما وذين، إذا سكت علي آياتنا قال ساقير الأولين. سنسمه على الخبطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخاففون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين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 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا قاضين عسى ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راضلون كذلك العذاب ولا عذاب الآفرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمستقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَعْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ فَنَكِيدُ لَهُمْ نَكِيدًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْطَلُونَ أَمْ إِنْ تَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَسْتُوبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مسلوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنجد بالعراء وهو مزمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِذَا تَذَكَّرُوا الَّذِينَ سَمِعُوا الْذِّكْرَ يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ